يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا فَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَوْمَ فَذِكْرُ الْخِزْيِ الْعَظِيمِ يَا أَذَرُ قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم قُلْ أَفِي اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَفْتُونَ لَا تَسْتَفْتُونَ قَدْ كَفَى Daima المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمر Ooh, ooh, ooh. يا حسبهم ودعانه الله ودهم نعاذب مقيم